ثم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها هانكا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 صفراء افاقع لونها تسر الناظرين